ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يفلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود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 وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من, من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 نار إلا أيام معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترّون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه ووفيت كل نفس ما كثبت وهم لا يظلمون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 فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ فُرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آيات الله يَتْلُونَ آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات.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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ يُمۡ فِيها خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرۡصَرٌ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرۡصَرٌ أَصَابَتۡ حَرْثَ قَوۡمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتۡ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 وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ كُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 من الملائكة منزلين بلا إن تصبر وتتق ويتوكم من ثورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين كفروا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 ما توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يَتْلُو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا بلوثين ظلال مبين أو لم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ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 وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقول الألباب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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 إن الله تريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تحتسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل الأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأنتم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 إِنَّ اللَّهَ تَرَى الْخِتَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ